وأليبوا إِلَى ربكم وأسلموا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحتنى ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن العذاب In order to make العذاب punishment of لا تشعون and you are not aware على ما you في جنب الله على ما shame في جنب الله وإن كنتم من الساحلين أو تقول لو أن الله هدا لي لكنت من المستقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي فروا فأكون من بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهكم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكفين وينجعل الله الذين استقوا بمثاهم لا يمسهم السوء، لا يمسهم السوء، ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقالد التماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخافرون Qul atavayro Allahi t'amurun A'budu ayyuhal jahilun Walakad anuhiyy inayka wa inal nabiyin min kabalika Lain ashrapka layahbaqan amaluk Lain ashrapka كلا يحبق من عملك ولا تكونا من الخاطئين بل الله تعهد وكل من الشافين وما قدوه الله حفّق دره والأوف جميع قضته يوم القيامة السماوات نقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشهدون ونفق في الصور تطعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء نمرق قديه اخوا فاذاهم قيام اليوم ونشقت ارض بنور ربها ووقع الكتاب وجيء ابن نبينا شهداء وقضيبا and they don't know and it healed all of what they did and he knows what they do and those who were أُوْحَاهُ تِحَابَ أَبَوَابُهَا تِحَابَ أَبَوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَكُمْ مُسْلِمِينَ قَمْ يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ أَيَّامِكُمْ قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الفاكرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبالتمس والمتكبرين وفيق الذين اتقوا تَمْشِي إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَ فِيهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَذُوقُوهَا قَالُوا الْحَمْدُ نبي صدقنا وحده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض ونتبوء من الجنة حيث نشاء فلما أجا العام وترى الملائكة تحاب من حول العرش يسب يتبخون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحب وقيل, الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين.